فَأَحْيَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتُصْنِفُ الرِّيَاحَ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَلِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِينٍ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 ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.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 ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا مَن نَّعَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ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 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سابقا خَلَ قَ اللهَّهُ السَّموَاتِ وَالْأَرضَ بِالحَّ وَلِتُدِزَا كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَت وَهُمْ لَا يُظمُون أَفَرَأَتَ مَن التَّنْ خَذَ إِلَهَهُهَا وَهُ وَأَضََّهُ اللهَّ وَلَا عِلمِون وَخَتَمَعَلَ سَمْعيْهِ وَقُلْبٍ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 وَإذاَا تُطْلَ عَلَْهِمْ آيَاتُ نَ بَياتِم مَا كََ حُجَّتَهُم إَِّا أَْ قَدُ مَا كانََ حُجَّتَهُم إَِّا أَْ قَدُُؤتُ بِأَبَ إِنئِ كُ تُمْ صَادكِين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 ولله ملك السماوات والأرض ويوم تكوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِيلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ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 وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا كُنْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةَ إِنْ نَظُنُّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما بِهِ به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم